وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بذنبهم فسحقا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة, لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور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 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ وَلَمْ يروا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه غرور أمن هذا الذي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يَمْشِي سَوِيًّا؟ أم مشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 en ik wil u